Walaupun hamba berkhianat dan mengkhianati Allah, walaupun hamba mengkhianati Tuhan, walaupun hamba mengkhianati Tuhan, walaupun hamba mengkhianati Tuhan, walaupun hamba mengkhianati Tuhan, walaupun hamba mengkhianati Tuhan, walaupun hamba mengkhianati wa takal hamdu bima Heithana. wa takal hamdu bima Sekandana. wa takal hamdu bicur'an, wa al hama bin Ahil Mal przeraar, wa takal hama bin Excel Nada Kanda Indah. wa takal hama bin Darabh straightollar, wa takal hangga bin 우리 wa sallam war samam wa sahyidina Muhammad, عمّة محمّد عمّة محمّد صلى الله عليه وسلم استيقظوا من نومكم الشريعة ومن نومكم نومة الغبلة قائلت له بين الفتن وين الحمالس والنحوال المطربة خاطر الجهة حَتَّىٰ اللَّهُ يَجْعَلَ عَصَلَ اللَّهِ الْقِبْضَةَ لَوْنًا أَشِدِّ حَيْثُ نَشْعُرُ حَيْثُ نَشْعُرُ بِمَسْلُولِيَتِنَا الَّتِي كَلَّفَنَا اللَّهُ بِهَا مِنْ حَيْثُ نَعْمَعُ عَبْدٍ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْأَعْلَىِ وَمِنْ حَيْثُ أَنْنَا لِقُمْتُ حَبِيبٌ حَبِيبُ رَبِّ الْعَالَمِينَ سَيِّدُ السَّمِيِّينَ أَسْمَاءُ الل المسؤولية الهارطة الذي انكذفنا الله بها من يوم اوهدنا من العلق وخلقنا بالقدراته حيث انه الطال وما خلق الجنة والإنسان الله أفعصكم اننا مهربنا معرفة وانكم هناك من كعود زعم الذين كفروا لدي بعضهم والبلاء وربي لقد تحدثت لكم ما تنظروا يا جماعه المسلمون فاعبدوا الله ها يا عباد الله يا امه محمد صلى الله عليه وسلم حيث اننا عبيد الرب العالمين نشعر بمسؤوليتنا انه لم يخلقنا عبثا ولا عبثا نما قرطانيه قد العظيم لم يمنعنا عن الزوار ولم يمنعنا عن الأكل والشراب والتجارة وإنما كلبنا فلا نأخذ قطوة ولا نتحذر حركة ولا نتكلم كلمة إلا أمامنا الشريعة الواحده البيضاء سمحا عليها كنهارها شريعة من رجل صلى الله عليه وسلم فهذا مع الميننا نتمسّد بيننا، ونظلمنا سيدي القديم. إن لله دين، إن لله دين. فبفضل الله سبحانه وتعالى بعدما أوجدنا من عدن بقدر قناعة يتركنا على حالنا كيف نعيش. نعيش كما ت كما تشتريك السنة. وعلى وَسُبْحَانَهُ قَلَ مَنَّ عَلَيْنَا وَقَسَّسَ الْمُؤْنِنِينَ حيث قال لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْنِينَ يُبَعَثَ فِيكِن رسولاً من أنفسه يدلو عليه آلاته المسكين ويعلمه السلام فحيث أنه سبحانه وتعالى مَنَّ عَلَيْهُ الْمُؤْنِينَ بِمُحَمَّدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَم لم يذلقنا على حالنا ولم يوطفنا ولم يذلقنا على الشوارع نتسحل عن الناس معاشرة وعبيدة وخلقا كسبا وحفاقا إنما أورثنا ببيته وقال تركت فيكم أمرين إن تمثلتم فيه لن لم كتاب الله إذا بالله Alhamdulillah. Faha adama Muhammad SAW. Inna al-Nas yitahjara, inna al-Nas yitahharabu, yukadidu, yitajadalu, wa yakudunamahu al-Bua. Alaa awradahum, Allah huwa jaduhum min dunyuti wa aqalib, wa aqalib wa manasib. Inna العلم. فهذا أرضا من أرسل الله عليه الكتاب الله والسنة وأول سنة سناها رسول الله صلى الله عليه وسلم, الله سنة سنة الله الله عليه وسلم. فعلى ما طيعت القوة على رأس الشيب هي النهضة إلى الله الواحد الأحد صار لا قبله ولا جار لا أستله ولا علي واجب ان نغلي وان تقال ان تقدر ما اوتانا محمد صلى الله عليه وسلم وهو الكريم الكامل والجهل واستعانت الى الطاه التي بها احيا وريحا جعلها الله محمد صلى الله عليه وسلم كلكم خيره امتي من انيته فمروا بالمعروف وتركوا المنكر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن بمسؤوليتنا حيث أننا عباد رب العزيز ونجمع بمسؤوليتنا حيث أننا في أمة رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم وعسى الله يستخدمنا وسلالتنا على يوم على إلى يوم القيامة والأمة المحملية على مستوى العالم ألمه إلى يوم القيامة لنفوسها ومبالها وإستعدادها وصلاحيتها bi sabili ahalikaita billah wa bi sabili ahayai din minyakum wa sallallahu wa rahmatullahi wa sallam. Barakatawal alaykum wa sallam. Wa nab'alillahu a'yyahum wa asallahum wa bina'am astagfir wa nanduhu lallahu. Fa-staqfiru, inna rabbakum wa tawara, inna rabbakum wa tawara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 اللهم صل الله على النبي يا الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله صلى على حق قد ميلك سيدنا ربنا وكرمنا الحمد لله على الشراف والصلاه وقع على قلا ابا حفلي وعمر وعثمان بعده وعند انصر الله انصر الرسول Bilangan wanita dan lelaki, dan Muslimin dan Muslimat yang tiada ilmu dalam batin. Allah merawih umat sejatina dan pemurid. Sallallahu alaihi wasallam. Maaf untuk perkara yang نصره على القراءه اللهم علمه همت محمد صلى الله عليه وسلم الانقطاع في نهركم اللهم علمه الانطاع والحكمه واسكنه في جنات النعيم ان شاء الله عباد الله عباد الله عباد الله وشرفوا وشرفوا واستعينوا من النور inna rabbakum alladhi khalaqas samawati wal arda thumma istawa 'ala al-'arshi yaslu 'ala wa ata'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya' wal munkari wa rabbuka akbar wallahu yas'al